السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله ربنا يبارك فيكم ويعافى السرط، سمعيني ان شاء الله باذن الله، ما شاء الله الرجال اشتغلوا فورا ما شاء الله وثلاث نساء. ويقبضوا ان هم سماعين قبل كل النساء ودي اول مرة تحفر على النت يا اخواني ان شاء الله لكم بوشت خير تبدو لا ممكن نسمة ده سلام شاء الله بوشت خير خلاص يبقى الاسم كل بطريق يعني ان, ان الاخوة استغلت الرجال استغلت ورجال تسمى تانية بإذن الله فالصابقات صبطة بقى ربنا يجعلكم جميعا من الصابقين يا رب الصراع الدرس النهاردة ان شاء الله يعني يتناسب مع الايجابية اللي بدأ بها الاخوة كده في التعبير على ان هم سمعين الصوت الدرس يا جماعة عن الايجابية يعني ايه الايجابية يعني الوقت يا اخوانا هو ايه ايه احنا الوقت نعمل ايه انا الوقت في لقاء مع الشباب بتوع الورش ومش اي حد بتطهرش المره دي الناس اللي انتظمت في الورش الناس اللي بقالها فتره منتظمه في الورش بفضل الله سبحانه وتعالى سواء يعني هي حاسه بتشجيع او مش حاسه سواء هي حاسه بالتمام او مش حاسه يبقى الناس اللي معانا في الورش المفروض يا اخواني في الله ان احنا اللي فاهمين احنا بنعمل ايه يعني الوقت ربنا سبحانه وتعالى انزل, انزل انزل قول الله يا ايها المدثر قم فانذر قبل ما ينزل قول الله قم الليل رغم من المفروض ان انا اول حاجه من الليل ارد عشان قلبي يشهد عشان اقدر اشتغل في الدعوة وانذر ليه قم فانذر الاول لانك لازم تبقى فاهم انك انت بتتربط عشان هتنزل بكرة في الدعوة فمن قبل قوم الليل من قبل ما النابع ليسا صاميب ذو العمر مع صحابة بار الارقم لازم الصحابة يبقى فاهمين انهم دخلين بار الارقم عشان هيخرجوا منها يكلموا الناس عن ربنا يبقى دي نقطة مهمة جدا يا جماعة انك لازم انت تفهم وانت تخدي بالكواد جدا احنا رسالتنا اي انت بطلوب منك ان انت بإذن الله سبحانه وتعالى تبقى جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى على اي اي انك بدعوة لله في كل مكان بصراعة يا جماعة يعني من الحاجات اللي معزل صدر الواحد جدا الوقتي والحاجات اللي نفسي ان يبقى فيه تربية عالية جدا وكلوك وتدركوها دراك عالي جدا بسألت الإيجابية الـ الـ المقطع ولا البوست بينزله المغني ولا الفنان على صفحة الفيسبوك بتاعته تلاقي كذا الف شائر وتلاقي كذا الف قال لا وانت عدك هنا أشوف مثلا مهما كان يعني مقطع في غير القوة ومؤثر و... وتلاقي الشاب التزم بسبب وتلاقي مثلا جالوا كامشير يعني, يعني يا اخواني الايجابية يعني هل الشباب في اللقوة اشد بايجابية في معاصيته مننا هنا فطاعة الله سبحانه وتعالى الايجابية يا جماعة يا اخواني الايجابات في التوبة عارف عني الايجابات في التوبة. يعني كلنا بنقول غزوة واحد ليه اتجنه فيها بسبب المواصفيه مصيط الروم ما صفيه واحده اتجنه في مره كامله طيب يعني ايه حمزه اتقتل مصعب اتقتل جماعه يعني حمزه اتقتل بسبب مواصفيه واحده يعني مصعب اتقتل بسبب مواصفيه واحده يعني عبد الله بن جحش اتقتل بسبب مواصفيه واحده يبقى دلوقتي احنا مستغربين ليه ان 10000 واحد اتجرحوا في غزه مستغربين ليه ان الفين واحد اتقتلوا في غزه مستغربين ليه اذا كان اكبر اصحاب النبي عليه السلام والسلام تلوا بسبب معصية واحدة واخترنا دول بسبب معصية واحدة يعني سبحان الله العظيم يبقى الايجابية في التوبة انك تعرف ان معصيك وذنوبك، انك تعرف ان الذنوب اللي إن انت بتقع فيها كلنا بندفع 8000 ان انت بتعمل المعصيه وكلنا بندفع الفاتوره بتاعتها ان انت معصيه تعمليها ممكن الدعوه في الله كله تتاخر بسببها ان انت بتعمل معصيه ممكن شباب يبعد عن الدين بسببها. بسبب معصيتنا احنا الالتزام يؤثر اه بسبب معصيتنا يبقى ال ال ال التوبة يا جماعه ال ال في التوبة عارفين النملة اللي نمت على ظهرها ورفعت رجليها لفوق قالوا صفه من اجمل الصفات ومن اعظم الصفات شفته سيدنا حمزه بن عبد المطلب لما رجع من رحلة الصد قالوا له ان ان ابو لهب يصب محمد يصد ابن اخيك يعني ابو لهب ده مين ده يعني انتوا بتتكلموا يعني انتوا بتتكلموا في القادة بتاعه قريه في القادة قالوا بيصد بيصب ابو لهب ده عم النبي يعني ابو لهب ده خاله يعني ابو لهب ده اخو الاثنين اخوات يعني حمزه اخو ابو لهب وسمع انه بيصد جري ولطمه على وجهه وقال اتصد محمد يا ابا على دينه الإيجابية بسبب الإيجابية دخل في الإسلام بسبب الإيجابية دخل في الإسلام يعني, يعني ربنا سبحانه وتعالى الله يتقبل هذه الصفة اعظم قبول اعظم قبول اذا يا عايزين نتعلم يعني ايه ايجابيه قال تعالى وضرب الله مثلا رجلين احدهما لا يقدر على شيء يعني اعمل ايه طب اغير ازاي طب ادعو الله ازاي طب انا اتغير ازاي طب انا اعمل ايه طب طب انا تايه طب انا مش عارف اعمل ايه خط الواتساب بتاع افتحي قلبك قلبك انا عليه مشاكل انا ببقى في المشاكل يعني احنا بنغرق احنا بنضيع احنا يأسين احنا يأني خذ رد فعل خذ رد فعل الايجابي احدهما ابكم لا يقدر على شيء هل يستوي اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يقوم قصلا رجان أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجيه لأيته بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل يأمر الأمر ده معناه أنه هو قوة هو من ممكن يكون مش مركز ممكن يكون ملتزم مسكين وسط بنات متبرجات ممكن يكون ملتزم مسكين وسط شباب بيتريعه عليه إنما يأمر بالعدل يأمر بفاق قوة شفتوا النبع لسه ساموها بكلمة عن الإجابات في الدعوة الإجابات في بيقول من رأى منكم ممكن يغير فل فورا وتعامل بغاية القوة انما ما قالش في يزيله يزيله ده يعني, يعني شيله انما التغيير ده كلمة التغيير ده حلم الامم كلها التغيير انك تشيل الوضع الفاسد وتجيب وضع حلو مكانه يعني التغيير ان الشاب كان إن صاحب اللي كان مشغل اغاني بقى مشغل صوري الديني ده التغيير يا جماعة انما لو شال ده مجرد زالة يبقى النبي برضه ما قالش يا فلان يبدل له بمنكر اشد منه خلي يغير انت انت لازم تبقى شخصيه تغييريه انت لازم تبقى شخصيه تغييريه من رأى من رأى كبير صغير راجل امراه من رأى رأى انت شفت بعينيك ازاي وارس نوم انت شفت بعينيك ازاي وجالك ضمير انك انت طلعت تنام من رأى منكم ما دام في انتماء حقيقي ما دام في انتماء لهذا الدين منكم منكرا منكر صغير ممكن كبير اي معصيه ديت جرح في جرح من رؤى منكم مكرمتين وغير زي مرديني قالوا وجاء من اقصى المدينة رجل ياسع جاء يبقى هو اللي جاء هو اللي نزل هو اللي اتحرك ما استناش حد يعمل جولة عليه عشان ييجي دي الايجابية في الدعوة الايجابية في التربية يا <تصفيق> جماعة في الحجة جاية, جاية. كل ايجابات في الهبادة عشد الحجة جاية انا عايزكم وقت تكتبوا قدامي على الشاشة قدامي اللي بدأ يسمع منكم على الاقل درس 17 في الحجة يكتب لي آآ آآ يعني مثلا يكتب على من الشاشة رقم واحد او يكتب النص سبعة اللي اللي سمع منكم ها واحد اثنين خمسة ستة سبعة سا. الله اكبر اللي الحمد ايه ده احنا الله اكبر ما شاء الله طب اللي كتير دول <تصفيق> واحد دعيت لي وش. دي بتفسر بقى انا مش انا عبد الله يعني يعني الوش اللي بتفسر ده افهم منه ايه يعني انا مش عارف يعني انما ان شاء الله باذن الله يعني الربط يعني بمعنى إن شاء الله اللي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى بنتكلم يعني معناه حبيب قلبي إن انت تبدا تقولي تقولي إنما مش تعالوا عملت ايه؟ الاول كل واحد في مكانه عمل ايه والضعاف ضهروكوا مع احنا ضهروكوا بس انتو اشتغلوا اشتغلوا اتلاونا معاكم بس انتو لما تشتغلوا باذن الله سبحانه وتعالى الايجابية في التربية في الابادة انت مستني حد كلمك انا اشهز الحجة عشان تسمع عن افضل ايام الدنيا عند الله يعني افضل دعوة عند الله كرهنا تولى العشرة الحجة يعني افضل جولة بإذن الله عند الله جولة تملأ بواء العشرة الحجة يعني أفضل عبادة لعباده تعبده العشرة الحجة أنا أفضل تربيت عبادة تعبده العشرة الحجة يوم تبى مثلاً حد يكلمك جنت اللي بدأت تسمعه واللي بدأ, بدأ بيتتساعد بنفسك يا في التربية شوفوا البنات بيقولن إيه وأما من شاءك يفعل هو يخش شأك هو بيجيه هو اللي يتحرك يا بن تتحرك عشان تتربي. ربنا يحفظكم يبارك فيكم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يا أخي شائع هو اللي جيه هو اللي نزل هو اللي اتحرك يعني يعني دائما أقول للإخوة يا جماعة شغلونا يا جماعة إنتوا اللي بتشغلونا إنتوا اللي بتوظفونا يعني التربية سبحان الله العظيم التربية عملية يقودها الطالب وليس المربي انا لما بدأ أهتم بإخوة نوبات بينشطوني ويخلونا إش ده تتعبوا بقى يا شيخ عايزين نروح التدرب الحين بعد غد تضهر عايزين نروح التدرب أنا أنا نعمل حياة تانية بعد غد اروح معاهم بجد خلاص احيانا اخو مثلا في ورشه من ورش مسجد الجمعيه عايزين نروح مخبر الاسبوع ده خلاص قال الموعدين نروح معاهم عايزين مش عارف نعمل ايه عايزين نروح غسنا عايزين يبقى اذا الايجابيه بتاعه فريقكم شطكم هو بيشغلنا يا جماعه معاكم هتخلوني اشتغل معاكم انتوا ممكن تنشطونا في مسكنات وتنشطونا فترات ايام وتنشطونا ممكن تنشطونا انتم القادر على حسب على حسب الانسعالين. نفس بتاع المدربين وتعال معاكم ان انا مش حالي يربيني والوضع لنا شيخه الايجابيه يا جماعه الايجابيه في الورش يا شباب ويا بنات الورش انتم بالنسبالي لي امل انتم بالنسبه لي مشروع انتم بالنسبالي لي حاجه يعني انا بحلم كده باذن الله تعالى يا ترى بعد شهور بعد شهور باذن الله ممكن الثمره اللي الواحد بيتمناها من الورش بتاعه نت ممكن تطلع تقيف لفمه على يا ترى الورش بتاعت مسجد الجمال فضل الله بدا تطلع وبدا طلع رجاله بردوا بطلع ناس بفضل منه اللي عندهم ايجابيه وعندهم نشاط وعندهم حظ وعندهم المفروض إن أنتم بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على قدكم أنتم تؤذروا شباب يعني فلأ أنا هذا دلوقتي مع اللي احنا بنتميمهم الناس المنضرة البلتزمة في الورش يعني المفروض أن أنتم أحسن خمر مع بإذن الله فأنتوا معون علكوا كتير أوي والامل بإذن الله تعالى وتعالى ربنا بإذن الله تعالى ان ربنا يفتح عليكم وأن أنتم الفضل بإذن الله تدور تتغير معانا هيبقى في ان شاء الله بسلا مشارات تربوية مشارات علمية حاجات بإذن الله للورش المفروض أن على حرب درع يبشطكم ويتفعلكم على حسب درجه نشاطكم وتفاعلكم باذن الله سبحانه وتعالى على حسب الايه على حسب الـ الـ الشغل اللي بيننا وبينها الايجابيه بقى الايجابيه تحس بدورك وامتك واهميتك تحس بدورك في الحياه تحس بقيمتك وهاميتك شوفي الايجابيه دي بتديكي معاكي قد ايه في المشروع اللي احنا فيه ده شوفي الملائكه ايجابيه الملائكه فاهمه معايا بالحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا هم هم العباد اللي لهم اورضع ابدا ثابته في في المسجد لهم جلساء من الملائكه خدوا بالكوا احنا الوقت جلساء من الاخوه اهو يعني احنا الوقت اخوه متجالسين في الله لهم جلساء من الملائكه شوف ايه ايجابيه الملائكه اذا غاب في يوم الايام منزلش نزلتش جلسه التضحيه زي المعتاد اذا غابوا سالوا عنهم عايز اقول لك لما انت في ورشه من الورش ما واحد انت عارف ان هو معاك في الورشه اتصلت على طول وسألت عنه اما انت فارشة من الورث بعد ده ما دخلت صورت انت عسائلت وصورت بقى على صورت اذا غادوا وسأل عنهم يا جماعة يا اخوانا ده منهج يعني في قلة الثمرة لو تبقناه اذا غادوا وسألوا عنهم انتهى الحقق دي انتهى الحقق انت المعلم اقول ده معنا في المسجد صبل منتة الله الفجر معنا اخو من اخواننا غاب فاتصلنا بيا واتصلت بيه واحد فمضغور ما شاء الله وراح لاخته لبيته وراح لاولاده انا حسيت انه مهم انا حسيت ان الدنيا سابت عشاني انا عايز لما واحد منكم او واحده منكم تغيب في الورشه الدنيا تقلب عشانها تعرفوا تحملوا كده يا جماعة إذا غابوا سألوه عنهم إذا كانوا مرضى عدوهم بقول الأخوة في الورش بتاعت بقول لهم لو آخر مجاش تفضلتوا بيألوكم مريض شيلوا بعضكم روحوا يودوا في بيت الورش النار ضوّل الورش النار با معك عيادة مريض عندك في البيت عشان أنتوا بتشتغل تيجي وإذا كانوا مرضى عدوهم وإذا كانوا في حاجة اطلع في مشكلة خلاص فورا الرجولة تطلع وإيش أنا تطلع وإذا كان في حاجة أعلنوهم ولا بدوها يا جماعة ولا بدو ولا بتواصل ولا ولا يعني سبحان الله العظيم نحسس بعض بإيم نحسس بعض بإيم الضغط يعني كل واحد مننا يوصل رسالة لأخوه ان انت مهم انت مهم يا اخي في الله انت دورك دين مهم يعني نشوفه ان هذا عليه السرطة اولها جاء سيدنا جبريلي سيدة خلي جاءت له ايه قال له كلا والله لن يتذكره وابدا ليه انك انا تحمل الكل وتطعم من المسكين تعالين على نواب الحظ الايه ده ايجابيه الايجابيه يا مع ناس سيد موسى وجد عليه امتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما الله مره كنت ماشي في الشارع لقيت عمال بيشالوا في الفاعل عadin ينقلوا زاد التوتب اللي فوق الكرمه جرب انا الحاج وقال ايه بنت شاب عندها 20 سنة شايلة ان بتاعتهم ديت اللي بتاعت الاسعة ديت اللي بيقى فالسمان تقول جيسو كامدة وقعدت طلع انا بصيت للمنظر زهيلت مجتمع انا كنت طالب صغير وقتها كامدة كامدة كامدة مجتمع في شاب عندها 20 سنة تستغل الشهولانة ديت وما فيش واحدة فيقول لها ما بوك يبقى مجتمع فين الرجول اللي فيه فين الشهامل اللي فيه قال ما اخضوك وماش ده مسغاز اجيت تلاقي تلاته تلاته وانتم بتين ش بتين واقفين كده شاربين تسقل الغم بتاعك فين الرجاله ما اخد الخط ده الامر الجلل العظيم ما اخد بوكوه يبقى سيد ابو سوجع دي الشهامة جماعة دي ايجابيه عشان كده ربنا اختارهم مصر يعني طبعا كده الرحله الوهبيه يعني عشان كده ربنا اختارهم مصر رب سبحانه وتعالى اختارهم أمناء على دينه عليهم صلاة والسلام أجمعان عليهم وعلى نبينا يا السلام يا أخوانا الإيجابية في النوازن في غزة اللي فاتت عملنا يا غماعة انت عملت ايه حديث اللي بسانة بده ضعف بتاع العيم ابن المسعود لما جاء لنبع صلاة الأحزاب انه بقال له ايه خذل عنا بس طارد. خذل عنا فإن الحرب خدعة الحرب خدعة دي طبعاً دا حديث دا متوفق عليه ده متواصل كمان إنما خذل عنا ما استطعت تقضى خذل عنا ما استطعت مش يا شيخ أعمل إيه يابني يا اتصرف موقع لو أنا عارف أنت تعمل إيه أنا مخدتش موقفت جانبك أنا كمان مش عارف أعمل إيه أنت <تصفيق> يا أخواننا سأحت النوافل الأفكار فطور مربنا أنت ممكن تسلم اللي ما فيش حد من الدعاء عارف وصلوا يعني القضية قضية هم يعني يعني, يعني زي رؤيا الاذان كده زي رؤيا الاذان كده مين اللي شافها النبي عليه السلام قاعد مع الصحابه وايه قصتها اننا زي نعرف الناس الصلاه ازاي واحد يقول نجم واحد يقول مش عارف ايه روحهم كلهم شايلين الهم عبدالله الله زي ده روح نام شاف رؤيا الاذان ليه هو اكتر واكتر الهم بقى اكتر وعده عليه بقى الاذان بتاعنا كلهم صلى الله عليه يا سيدنا كل الله ابن زي الايجابية اخوانا الايجابيه في الأخوة الايجابيه انا عايز اعرف على قطق بعض ايه يعني انا قاعد قدام الوقت سميه طارق مثلا وايه وسلوى ببعض ايه مثلا يعني عبد الرحمن الله ورابع علاقهكم ببعض ايه فارسه الحق علاقه ببعض ايه راحكم علاقتكم ببعض ايه يعني انتوا عبد الله و يعني, يعني اي حد بقى من من اخواننا مثلا محمد الشهاوي علاقتكم ببعض ايه يعني دول انتو اميره وفاء على خدكم بعض ايه انتو زودتوا فين انتو تواصلكم اسئله الاجابات اجابات في القوه ما المثل تمرين مشهور هو ده هي دي العلاقه هي دي العلاقه المهمه ماشي عبد الرحمن ربنا يفوزك يا حبيب قلبي عايزين الاجابهيه في الاخوه بقى اللي هنتكلم عنها دلوقتي في توديهم, توديهم. لما اجي يقول لك يا عم اباودك يعني يا عم يا عم كلمني يا عم عبردي. يا عم عاطفي عارفين لما واحد انا يعني الواحد كان ماشي في طريقه وبعد كده دخل في منعطف إن انا عندي عنده فخط بسرعه عشان اخد فاخويا متروح امي يبقى يا ابو زي الرحم يحتويه وي في في الصوت الصوت راح. شكرا لصوت رجع تاني صلوا مني تلاقى سبحانه وتعالى يعني الواحد بيعرف الايجابيين من حاجات بسيطه شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت رجع صد ومنة الله سبحانه وتعالى طيب الحمد لله شكرا نتكلم عن الإيجابية واختورة صفة الإيجابية العظيمة آآ آآ يعني طوبة أئمة اذا كنت تتخيل يعني ثواب اللي عمل الحركة دي وفرحته يوم الايابة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن اخ عادي جدا بشر الحافي امام من ايمة الامة وكان قبلها بقى زي ما راجل غني وعمل حفرة في بيته واحد ابراء زي في بيته وقلت تحطي ام خبسكات يا ريه قال لا سيدك عبدالله محر قال له حر قال لا قولي لا ان كان حر في رفا الماشا وقام ناشي المؤكس البسيط ده كان سبب قبل بيش لرحافي طول عيجر وراه هو حافي فصمي الحافي لقاس السبب يعني ممكن الرجل اللي زار بيش لرحافي بأمام امام ممكن الرجل اللي زاره حقه عادي جدا يا عباعه ولكن عنده ايجابية في التغيير ايجابية في العمل للدين ايجابية يعني ممكن واحد يشار بوست ولا يعمل جولة عمت انا عايزكم برضو ان شاء الله بإذن الله تشاركوا معايا في موضوع جوالات النت يعني ايه جوالات النت انا عايز كل واحد من لقو يدينا تصور يعني على الارض جوالات بنتقابل وبننزل نكلم يا شباب في الاهاوي وفي كل مكان وفي الشوارع وممكن يبقى معنا ورق وممكن يبقى معنا حاجة انما احنا الوقت عايزين مننا انا عايز اعرف تسوقهم وصل في الايجابية الراجد فين يعني انا بقولك بشر الحافي بسبب زيارة بامان. يعني اللي, اللي دعاء ده كان ايه كان نييته وشكله ايه زازان زازان ده من, من العلماء بتقول ام انا كان مغني وفي حفلة غنائية وابن مسعود دخل جالوا من الحفلة وابن مسعود دخل الجبيعة جماعة غيرت النبع عليه السلام راح يزور غلم يهودي قال لا الى الله ابن يموت كان يهودي ماد صحابي نات الصحابه يا جماعه الايجار ممكن 1000 جنيه المناطق شوفي الايجابيه بتاعته وصلت ليه اتكلمنا الليله عن الايجابيه العشرهات جدا فسيبكم بقى باذن الله اخواني واخواتي في الله ويعلم الله انا فرقكم عزيز على قلبي قد ايه ويعلم الله انا فعلا بحبكم قد وبحب وقت طريقكم لله قد ايه وتفله من الناس بقى طالع الواحد والله ما لك الحمد فعلا يعني يعني لما يكون بيكلم ناس بيحس ان الله الموضوع اسارق يعني بيبقى فرق في مشاعر الواحد وهو بيتكلم اتكلمنا عن الإجابيات في الطوبة قلنا إن حمزة اتقتل بسراب معصية واحدة مصعب اتقتل بسراب معصية وعبد الله نجاش كل اللي اتقتل بسراب معصية الرما. يعني تستغربوا إني في غزة بقت مصار معصينة انت أنت على الدنيا كلها يعني سبتك هتنسحب على كلها عكس راعي انسحبت على الدنيا كلها الإجابيات الاخوه قلنا مش يا الله خيرني يا, أخي يا أختي يا أبني عملت يا أخوك مع بعض الفجر ولا لا؟ الليل ولا لا؟ مع بعض في المشا... ولا لا. إذا غابوا وسألوا عنهم إذا كانوا مرضى عدوهم إذا كانوا في حاجة أعلوهم الإجابات الأخوة يا جماعة تتكلمنا عن إجابات الدعوة من رأى منكم منكرا فليغير. فليغير مش فليزينه أو فليبدله بمنكر فليغير التغيير المسلم كائن تغييري كائن تغييري قلنا هل يستوي من يأمر بالعدل يأمر حتى لو ضعيف دي قلب قوة ايمان مش قوة مركز مش قوة سلطة الإيجابية في في الورش تكلمنا عن جبهة تحمل الكل وتطول من المسكينة كنا ما خد بكم الإيجابية خلنا في التربية وأنا منشأك يسعى أنت اللي تجي وأنت اللي تتحرك, إنت اللي تتحرك. الإيجابية في العبادة مين فينا سمع عن عشرة الحجه الايجابيه في النوازل خذل عنا بالسطار اللي شاف عبد الله بن زيد. الإيجابية. الإيجابية في ال سيدنا حمزة مع الرسول ضد أبي لهب التصب محمدا وأنا على دينه وأنا على ديني أسلم إيجابية بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى عايزين نفهم دين بقى عايزين نفهم دين عايزين نفهم, دين عايزين نفهم الإيجابات الوازل زي مؤمن قال فرعون الاجباء في دعوة قولنا زي زيارة بشر الحافي وزي وزي وزي عايزين نتفنزين زي يا جماعة. ان شاء الله باذن الله اه اه اه انا نفسي ان احنا نعمل جولات على النت نفسي ان انتو تبدأوا هل الجولات هي تشير بالصد هل الجولات هي تشير مقاطع هل الجولات يعني كل واحد منكم يا جماعه بالتاكيد على الواتس عنده لفت كبيره من ناس كتير منهم ممكن يكونوا مش ملتزمين او مش ملتزمات بالتاكيد على النت يعني الميلينج بوكس بالتاكيد كل واحد فينا من خلال الايميل من خلال الفيس من خلال الواتس من خلال اه اه التواصلات المدير دلوقتي بالتاكيد انت ليك او انتيكي علاقات كتير من ناس مش ملتزم طب في بس عايزين بصوره ان إزاي؟, ازاي نوصل لكل غير إسلامي غير ملتزمه ازاي نوصل لكل المواقع غير ملتزمه ازاي نوصل لكل المتدابره غير ملتزمه ازاي نوصل صوتنا ازاي نبقى جسر ما بين غير الملتزمين وبين واقع الالتزام؟ يعني يعني احمد ضنب احمد بيقول وراك رجاله يا دكتورنا حبيبه أنا وراك رجاله وساكن في فوسف وراك انا في الهوا لا إحنا عايزين رجاله ان شاء الله باذن الله يعني عايزين نشوف الرجاله عايزين نشوف الكلام العملي عايزين نشوف الكلام العملي باذن الله سبحانه وتعالى الكلام ده هيتعمل على هيبعت على فين بقى معيزا عنا خلا المشريفين بتوع الورش والمشريفات بتوع الورش بإذن الله سبحانه هينقلولنا بقى ايه ترحتكم ويبقى احنا بقى بنا صدلوا من ال... لا ترابط الوقت خلاص نقدر نتقبل سايق وقت يتواصل بنا يعني المفروض كل مشريف كل مشرفة مع الفريق بتاعه ومع المجموعة بتاعته. سوت أخ ماني. any not <laughs> going تسيب رجعته بقى خلاص هنديبها يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ان شاء الله باذن الله تنقولوا لي ايه اللي ممكن نوصل فيه الدعوة ومقاطع المقاطع اللي معموله على الموقع ودروسنا وحملة عشرة ذو الحجه مثلا وان عشرة ذو الحجه رمضان كبير وخطير ازاي نوصل لناس صوتنا ازاي قبل الدرس بتاع الجمعه مثلا البث المباشر نجيب ناس احنا نفسنا نعمل جولة قبلها ازاي نجيب ناس من النت نجيبهم ازاي يعني في الانفيتيشن في ترو عايزين نبدع ¡Dime, doctor! ¡Ay, dime, doctor ay dime الدنيا كلها معانا يا جماعه ازاي عايزين نشرك الدنيا كلها في الخير اللي احنا فيه ازاي ازاي نختار كل الواقع ده ازاي نوصل للناس كلها ربنا يثبتكم ربنا يبارك فيكم نستني اقتراحاتكم نستني افكاركم انت مهم انت اهم مما تتخيلي انتوا مهمين يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى بتاعتكم هتفق في الواقع كله باذن الله اللي الفريق اللي قدام الوقت ده يبقى هو الفريق اللي ربنا يستعمله في هداية شباب وبنات النت كلهم ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم وربنا يثبتكم ربنا ينفع بيكم ربنا يفتح على ايديكم اني احبكم حبا عظيما في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك